الله و ر س و ل ه أحق أ ن يرضوه إن ك ا ن و ا م ؤ م ن ي ن أ ل م ي ع ل و م ن ي ح ا د ا ل ل ه و ر س و ل ه ا م ي ه فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخسي العظيم يحذر المنافقون أ ن تنزل, تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن س أ ل ت ه م ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أ بالله و آ ي ا ت ه ورسوله كنتم تستهزئون قل أ ذ بالله و آ ي ا ت ه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم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 وينهون عن المعروف ويقبضون أ ي د ي ه م نسوا الله فنسيهم إ ن المنافقين هم الفاسقون و ا د ى الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم, نار جهنم, خالدين, فيها نار جهنم خالدين فيها هِيَ حَسْفُهُمْ ولعنهم ََََُُ الله َِّ